على المسلم في كل يوم وليلة خمس صلوات مفروطة وتنير حدي وطلعة تثنع الله تري الله عنه أن أرى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات من اليوم والليلة متوق عليه فإذا قيل كم في الخمس صلوات الغرفية 17 ركعة الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات والصبح ركعتين والثمر تغسر الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين وتصير 11 ركعة كل صلاة فالتليل حديث مالك من الحويدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وإذا حفاظ الصلاة فليؤد لكم محتكم وليأمكم أكبركم ففي الأمر ربعته الصنوات في جماعة متوق عليه من سمع النتاع يقول مثل ما قال المؤثل والتليل بشير الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا سمعتم النداء تقولوا مثل ما يقول المؤبد منتبع عليه إذا قمت إلى الصلاة القبلة وتليل قول الله تعالى فلنولي أنك قبلة ضغطاها أولي ويها كي يضر الحرام فحيثا كنتم قو الله شواكم شكله رفع ليتين بالصلاه فيا بعد مواضع وتلي حديثه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه واله علي وسلم كان اذا دخل بالصلاه كبر ورفع يديه رفع يديه فإذا قام من الرقعتين رفع يديه. فكان ابن عمر ذلك متفق عليه والرفع إذا قام من الرقعتين انفرد به الفخار وضع اليت اليمنى على اليت اليسرى بالصلاة والتليل حديث سال بن رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن